Allah Ramadan ya Ramadan ya qiyam ya في كتابنا ورد صيامو يا لكذبه اوقات في ايامنا رمضان فيك العباده والصيام فدموعنا بخدودنا رقراقه تسقي قلوبا زانها اسلامو تسطيقا نوبا زانها اسلام ومضار يا ومضار يا ومضار شهر الكتابتنا وت القيام ومضار يا ومضار شهر الكتابتنا وت يا مـو هو رينا في دربنا ودميلنا ان زاغت الاحلام شهر الفتوحات التي قد سطرت بدماء الاجداد لنا اعلا في دماغي اجد هذا لنا اعلامه ومضان يا رمضان يا رمضانو شؤل تجاب تلاوه وقيام ومضان يا رمضان يا رمضانو جمرا الكتابتنا وتوقيامو يا شهرنا يا ضيفنا في عالمنا قد شمرت لحبيبنا اكمامو يا شهرنا يا ضيفنا في عالمنا قد شمرت لحبيبنا اكمامو بشوميرات لحبيبنا ايمان ورمضان حرامضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوه وقيام رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوه